احسن الله ليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة هذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري بريء روضة من رياض الجنة لا شك أن هذا اللفظ يدل على شرف هذه الوقعة وفضلها ونظيره قولة في الحديث الآخر إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال حلق الذكر أي مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والأحكام ويبين فيها دين الله سبحانه وتعالى هي أيضا من رياض الجنة لأن الجلوس فيها والاستفادة منها توصل الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى إلى جنات النعيم كما قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة نعم يقول من توضأ في المسجد النبوي ثم ذهب إلى مسجد قباء فهل يكون له أجر عمره نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والثواب الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، فهذا يفيد أن الإنسان نهض من بيته، لم يخرج منه لحاجة إلا للذهاب إلى مسجد قباء ليصلي فيه صلاة، فتطهر في بيته ونهض من البيت وخرج من البيت حاجته في هذا الخروج أن يصلي في مسجد قباء، فله هذا الأجر. الذي جاء في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه أحسن الله ليكم يسأل عن حكم التسبيح بالسبحة الإلكترونية هذه الآلات يستعملها بعض الناس لتع... لتعينه على ضبط العدد لتعينه على ضبط العدد ضبط عدد ما ي... يسبح به من تسبيحات وتهليلات وتكبيرات وتحميدات فتعينه على ضبط العدد لذا يستعملها بعض الناس والذي ننصح به اخواننا المسلمين أن يتجنبوا هذه الالات كلها وان يكون فعلهم كفعل النبي عليه الصلاه والسلام فانه كان يعقد التسبيح بيمينه عليه الصلاه والسلام ويقول في الحديث الاخر فانهن مستنطقات فالخير للانسان أن يكون عمله موافقا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآلات ما تسلم من أمور وأمور فمثلا بعض هذه الآلات تتضمن أو تشمل أصوات مزعجة أصوات مزعجة ولا سيما عند انتهاء العدد المعين للتسبيح فبعضها حتى فيها صوت موسيقى وهذه مصيبة عظيمة يعني بعضهم يكون في الآلة الاتماعه نغمه أو صوت موسيقية تخبره بان انتهى العدد الذي أراد أن يسبحه فهذا كله من الإساءة وعدم الإحسان في مقام ذكر الرحمن سبحانه وتعالى وايضا مثل هذه الآلات تتضمن أعداد كبيرة جدا مثل الألف أو الأكثر فقد يلزم نفسه بحكم وجود هذه الآلة في يده أن يعد ألف مثلا تسبيحة أو ألف تهليلة أو ألف مثلا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ألف كذا وهذا العدد بـ بـ بـ ب هذا الالتزام للذكر بهذا العدد لا دليل عليه لا أعلم, حديثاً لا أعلم حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر يقال ألف مرة يقال المرة لكن الذكر المطلق اذكر الله بما شئت آلاف المرات لا تقف لكن أن يعد الإنسان أو يلتزم كل يوم مثلا يسبح ألف تسبيحه أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف أو نحو ذلك بتقييدها بهذا العدد أو أكثر أو نحو ذلك هذا مما لا دليل عليه أيضا هذه الآلات القول فيها كالقول في السبحة والسبحة قد يحملها الإنسان في يده ويحركها تحريكا ألفة ولا يكون مسبحا فيحمد بما لم يفعل يراه الناس يحرك السبحة لأن الفت يده تحريك السبحة لكنه لا يسبح فيحمد بما لم يفعل فمثل هذه الأمور والمحاذير كلها إذا استغن الإنسان عن هذه الآلات ومضى على سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا شك أن ذلك هو الخير كله نعم. حس الله عليكم. يقول هل يكون حج من قام بعد أدائه لمناسك الحج ببعض المعاصي هل يكون حجه غير مبرور؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن للحج المبرور علامتين علامة في أثناء الحج وعلامة بعد انقضائه أما العلامة التي في أثنائه فهي أن يجتهد الحاج في الاتيان بحجه لله خالصا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقا عملا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أتموا الحج باتباع السنة لله أي مخلصين فإذا وفق الحج إلى الاخلاص لله والمتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فهذه من علامات القبول التي تكون في أثناء الحج أما علامة القبول التي تظهر بعد الحج فهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله فلو كانت سيئة قبل الحج تكون حسنة بعده ولو كانت حسنة بعد قبل الحج سكون بعده أحسن فهذا من علامات, القبول من علامات القبول لأن الحسنة تنادي أختها وهل جزاء الإحسان؟ إلا الإحسان للذين أحسنوا الحسنة وزيادة فإذا وفق الاحسان في حجه يثمر هذا الإحسان حسنات تأتي وطاعات تأتي بعد الحج. ولهذا ليس من امارات الخير ولا من دلائل التوفيق أن يقبل الإنسان بعد حجه على العصيان والعياذ بالله وليس هذا من علامات العبد الموفق بل من علامات التوفيق للعبد أن تحصن حاله بعد الحج وأن ينيب إلى الله وأن يستحي من الله وأن يخشى الله سبحانه وتعالى وإذا حدثته نفسه بمعصية ومخالفة لشرع الله يقول لها استحي نفس الست كنت تقولين في مكة وبين المشاعر لبيك اللهم لبيك أين التلبية لله أو أنها انتهت هناك في وقت معين ووقت محدد فيحاسب نفسه ويلومها وإذا فرطت منه معصية بعد الحج يبادر إلى التوبة فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات نعم الله عليكم يقول خرجت إلى مسجد عائشة قبل طواف الافاضه وبعد الرمي والحلق فهل علي شيء خرجت إلى مسجد عائشة قبل طواف الافاضه قبل طواف وبعد الرمي والحلق ليس, ليس عليك شيء لأن هذا لا يعتبر مغادرة لمكة وأيضا لم تطف بعد, بعد طواف الافاضه لم يكتمل حجك فهذا الخروج ليس عليك فيه شيء لكن الأولى والأجذر بالحاج أن يبقى في المشاعر حتى يستكبل أعمال حجه نعم أحسن الله ليكم يقول هل عند الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة يلبي الحاج أم يستغفر الله عندما يفيض من مزدلفة إلى عرفات يلبي وهي وهو أيضا وقت يشرع فيه الاستغفار كما دل على ذلك الآيات الكريمات في سورة البقرة. فلكن يلبي والتلبية شعار الحج، و يؤتى بها في التنقل من مشعر إلى مشعر. فإذا انطلق إلى من منى إلى عرفات يلبي، ومن عرفات إلى المزدلفه يلبي، ومن المزدلفه كذلكم إلى منى يلبي. وتنقطع التلبية عند رمي الجمار تنقطع التلبية عند رمي الجمار نعم عند رمي جمرة العقبة في يوم النحر نعم هذا ونسى الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين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 اللهم إنا نسألك سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من اليائسين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا ولا تأمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا حي يا قيوم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا